وَمَا كََ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَوْ قَُ أَخْْرِجُهُمْ مِنْ قَرِييَةِكُمْ إِهُ أُنَ سَتَقَهَرُود فَأَنْ جَينَاهُ وَأَهْلَهُ إِللا مَأَتَهُ كَانَت مِنَ الغاضِرين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 دَقِنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا وَلَا تُبْسُطُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنت وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ قَلِلَلَا وَكَقَرُمَماً